بسم ومن ومن ومن الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون سمي الله بسم الله والسلام كله لله ولا يزل على هذه ال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتق الله حقا فقادر ولا تناكن إلا وأنتم نسلمون يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقها من نسل واحدا وخلق منها زوجها وضح منهما رجالا كثيرا وانسا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيدا يا ايها الذين امنوا استقوا الله وقولوا قولا سميدا يسلك لكم انما لكم ما عملتم وسوف نجزيهم اعمالهم ومن يتق الله ويرسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصبح الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فسبع الامور مختصاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ثماء ثم بعد ثم بعد فهذا الباب الثاني من أبواب كتاب الأطعمة من اتفادي بلوغ المرام دائما وهو باب الصيد والذباء باب الصيد والذباء ومناسبة هذا الباب مع الباب السابق المتعلق بأنواع الأطعمة المحرمة أنواع الأطعمة المحرمة من نوع أطعمة اللفوم لأن الأطعمة كما سبق في مقدمة هذا الكتاب على نوعين أطعمة متعلقة بالكبود والكبروات أو أطعمة غير اللفوم وهذه لا شك في إباحتها وحليتها إلا ما كان منها ضارا إلا ما ثبت ضرره منها فإنه يحرم أكله كبعض أنواع النباتات والنوع الثاني من الأطعمة الأطعمة المتعلقة باللطوم بكل أنواعها ما كان من اللطوم البرية أو ما كان من الطيور أو ما كان من اللطوم البحرية وهذه التي أورد الحافظ فيها الأجلة الدالة على تحرين أنواعها إما أن تكون محرمة لها وهذا لخبطها كالفنزير أو كالخمار الأهلي أو محرمة لطبعها محرمة لطبعها كأنواع ذوات الأنياب من أكتباع وذوات المخالب من الطيور هذا الطبع العدواني الذي في هذه الحيوانات نهين عن أكلها لأجل أن لا يكتب ال المسلم شيء من هذه الطبائع ومنها ما هو محرم لعارض من العوارض كما مر معنا في. حديثي أنهي عن الجلالة جلالة أنواع الحيوانات كلها وعرفنا الجلال بأنها كثير من الإخوات اتفقنا أنها مقدمة السؤال، فالبعض تعطأوا رؤوسها فالآخر ماذا تقول هذا الجلال؟ أحست ك... آه... ما مرّك ما مرّك سليت معنا إن شاء الله لو تعرفنا التي تأكل خضورات خضورات إيش معناها؟ آه النجاسة هي التي تتغذى على النجاسات أو خنا تعريف شوية أضعف من في التعريف غالب <تصفيق> <تصفيق> غالب او معظم علفها من المكاسر سواء كانت من الطيور فقط ولا ها الاسماك ولا الطيور ولا من الانعام ولا الاسماك تدخل الاسماك أي وناس بحرية تكلم إيه تدخل تدخل من الجدول ندخل من الجدول هلا ندخل من الجدول هلا ندخل من الجدول هلا تدخل في الناحية هلا طيب إذا من الجلالة تكون في أي نوع من أنواع الحيوانات ومن كان غالب على فيها غالب على فيها النجاة وتخلو إذا زال إذا زال هذا العار تخلو إذا زال زال هذا العار وزوال العار يكون ببحبها واقتفوا في مدة ببحبها. وش معنا بحذيها يعني دخلوا على جدول ها؟ ثم من العلف الذي اعتادته طبعاً. ولا تطعم طبعاً. إلا من الشيء الذي نعطيه نعطيها إياه لأن ال الجواب إما أن تكون طليقة وإما أن تكون محبوسة إذا كانت محبوسة لا يُعْلَفُ بما <تصفيق> يعطيها إياه صاحبها بخلاف الطريقة هذه اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المرأة التي حدثت الهرة ها حبثتها فماتت يعني دخلت فيها النار أو بسببها النار لأنها حبثتها ومنعتها الطعام لا هي تركتها لا هي أطعامتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بمعنى إذا كانت طريقة تأكل من فشاك الأرض ما شاءت وما وجدت وقد يكون غالب ما تجد مثلاً ما فتكون بذلك جلال هذا يعني باختصار عن الجلالة يعني مراجعة لآخر حكم الأحكام متعلقة كذلك كان آخر حديث حديث السؤال عن الضفدة الطبيق الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضفدة يجعلها في دواء فنهى عن قتلها فنهى عن قتلها يعني الجواب ما كان أنه لا يجوز أن تستخب دواء أو لا يحل دواءها السؤال كان عن على ذلك وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الخطاب. معلوم أن من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم ومن جوامع الكلم من جوامع الكلم أنه يجيب السائل ويفيده بأكثر مما سأل, بأكثر مما سأل بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أو نهل النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها هذا أشمل من النهي عن اتخاذها دواء أو أن يتخذ منها الدواء هذا أشمل لأن قاعدة من القواعد في تحريم اللحوم إذا ورد ما يدل على النهي عن خطله كل حيوان نهينا عن خطله نهينا عن أكله نهينا عن أكله لأن الخطله لا يكون إلا بالذبع لا يكون إلا بالتذكية إما بالتذكية أو بالصيب بالتذكية أو بالصيب التذكية الشرعية أو الصيب الذي أورد الحافظ عليه رحمة الله الباب المتعلق بأحكامه بعد هذا الباب مباشرة ألا وهو باب الصيد والذبائل يعني مناسبة باب الصيد مع باب الأطعمة لأن من الأطعمة التي هي من نوع الحيوانات على نوعين منها ما يذكى إما بالذبخ أو بالنحر إما بالذبخ أو بالنحر والنحر قلنا خاص بحيوان واحد هو سب إبل وباقي الأنعام إنما تذبح وباقي الأنعام إنما تذبح والفرق بين النحر والذبح أن النحر طعم للحيوان عند أكثر رقبته طعنات في في رقبته تقطعوا خلقومه أو الوجهين. أما الذبط فهو قطع قطع هذه من الرقبة، يعني الفلكوم والوجهين يقطعان والوريد يقطعان من الرقبة. هذا الفرق بين الذبط والنحل. ونوع آخر من هذه الحيوانات لا يكون مذكى هو الطيّب. هو الطيف ما يصاد ما يصاب من الحيوانات والطيف عرفه أهل العلم بأنه اختناق الحيوان اختناق الحيوان وأضاف بعضهم اختناق الحيوان الوحشي اختناق الحيوان الوحشي لأن الطيف لا يكون في الحيوانات الأهلية. أو الحيوانات الفينسية الحيوانات الأهلية التي تكون مع تكون مع الناس تربى مع الناس مثل أه... الأغنى والبقر والدجاج وما إلى ذلك من هذه الحيوانات الأهلية أما غير هذه الكربية أو الوحشية هذه لا يقل إليها الإنسان إلا بصيدها, إلا بصيدها. إما تصاب يقبض عليها حية فهذه حكمها كحكم الحيوانات الأهلي يعني في وجوب تذكيته لا تغفل إلا بعد الذكاء الشرعي ونوع آخر يصعب الإنساك به يصعب الإنساك به فلا يعني نادرا ما يفاد حيا فهذا يقتل بوسيلة من وسائل الصيف ويحل أكله بالشروط التي سنذكرها والتي استفادها أهل العلم من أحاديث الواردة في هذا الباب الصيف مصدر والمقصود منه اسم المفعول. المقصود منه اسم المفعول يعني الحيوان المصاد الذي يصاد ليس المقصود هو الصيد الذي هو العملية عملية الصيد المقصود به ما يصاد وما يصاد في اللغة يسمى اسم المتعوب وهذا موجود كثير في اللغة يذكر أو يطلق المصدر ويراد اسم المتعوب ك يراجع كفراش والمقصود المفروح كالكتاب المفروح كالكتاب المقصود، أحسن كالحمل مذالا الحمل والمقصود به المحمود كمجاء في حديث عائزة من قول النبيعي السلام: أيما أمر ليس عليه أمرنا فهو رب فهو رب المقصود به مردود إطلاق المصدر وإرادة اسم النفس المقصود أنه مردود على أسحابه إذن هذا معنى الصيد قال الصيد والذبائح الذبائح جمع ذبيحا الذبائح جمع ذبيحا نفس الشيء. هذا المقصود به اسم المفعول. ألا وهو المذبوح من بهيمة الأعناق أو أنواع الطيور. والدبيحة أو الدبائح المقصود بها ما قتل من الحيوان في الذكاء بالذكاء الشرعي هذه الذبيحة ذبيحة المسلمين أو ذبيحة أهل الكتاب والصيد على نوعين نوع بري ونوع بحري الذبيحة تكون في نوع واحد ألا وهو البري لأن الصيد لأن صيد البحر، صيد البحر، لا ذكاء فيه. حتى وإن أمتك حلم، حتى وإن أمتك حلم. أول حديث من أحاديث هذا الباب حديث حديث ريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمتعلق ب. وسيلة من وسائل الصيف وسيلة من وسائل الصيف قال عن أبي هؤيرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ناشية أو طيب أو درع يسقط من أجله كل يوم كراث متفق عليه هذا الحديث مناسبته مع الباب أن فيه بيان حكم وسيلة من وسائل الصيف وسيلة من وسائل الصيف الإنسان يستعين في صيده ببعض الحيوانات التي تعلم وتدرب على هذا العمل على الصيد سواء من الحيوانات البرية أو من أنواع الطيور كالشخ الصخوري أو كالبازي أو الشهير أو ما إلى ذلك من هذه السوافر المعروفة بصيدها، ولكن لا تحل أو لا يحل صيدها إلا إذا كانت معلمة، إلا إذا كانت معلمة بخلاف غير المعلمة فإنها لا فإنّه لا يحل صيدها. هذا من هذه الأنواع من هذه الأنواع الكلب. الكلب معلوم. عدم جواز اقتنائي بمعنى عدم جواز اتخاذ كلف الإنسان يكون عنده كلف كما يتخذ الإنسان الكثير من الحيوانات التي ينتفع بها ينتفع بها بأكلها أو ينتفع بها بأن تحمله أو تحمل متاعه أو ما إلى ذلك أما الكلب أما الكلب الأثر فيه عدم جواز احتناه، بل إن احتناه سبب لإنقاص أجر صاحبه. بهذه ال هذا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال يعني قراء من أجله وحزناته التي جمعها من أعمال بكرة من أعمال صالحه إستخاده للسجود من هذه الأعمال والقراءة كما جاء في حديث فضل كتاب ال ال أنه كجبل بكر كجبل بكر يعني أجر أو أذور عظيمة يذهبها المرء على نفسه بسبب اتخاذه لهذا الحيوان النجم لهذا الكلف هذا إذا اتخذه من غير ما حاجة له أو من غير ما منفع يعني فيه دليل أن اتخاذه وهذا الذي دل عليه هذا الحديث أن اتخاذ الكلب للمنفع المطلحة جاز. ذلك ولا يمكن من هذا الأجل هذه المنفعة إما أن تكون إما أن تكون بحراسة ماشية أو قيادة ماشية كلاب خاصة كلاب ماشية تقود القطيع وتحرس القطيع من البئاب الضارية أو غيرها من الحيوانات المبتلية فهذه مصلحة مصلحة عظيمة وهذه المصلحة تندريد تحت مقصد من مقافج الشرع مقصد حب المال مقصد حفظ المال وحب المال وإن تطلب أن يستعنب الإنسان أو أن يستخف الإنسان ما أصله التحريم ألا وهو الكلب جاز ذلك جاز ذلك ليس حياة أو شهادة بناء على على تحقيق هذه المطلح يعني الإنسان اجتهد وقال ما دام أن حفظ المال مقصد من مقاصد الشريعة والماشية تخفض ب اتخاذ كلب يحرص هذه الماشية إذن نقول يجيز ذلك اجتهادا لا إنما جاز هذا إنما جاز هذا بدليل السنة بدليل السنة يعني صحب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الحديث بجواز اتخاذ كلب ماسية كلب ماسية نوع آخر أو صيد كلب ماسية أو صيد يعني الإنسان يستعمل الكلب الصيد ومعلوم استعمال الكلب الصيد قديما وحديثا آه الصي الكلب يعني إذا اصطاد الرجل فريسته الكلب هو الذي يأتي به أو تستنفر بعض بعض الحيوانات وتقوم الكلاب أو تقوم النسور أو السقور بالصيادة بالقبض والانقفاض عليها نوع الصيد الذي يستعان به بمثل هذه الحيوانات. فا من وسائل الطيّد استعمال الكلاب يجوز اتخاذه بمعنى أنه الاستثناء بمعنى أنه يجوز اتخاذ الكلب لأجل الطيّد لأجل الطيّد. ثم أو زرع أو ضرع من اتخذ كلب إلا كلب ماجي. أو صيد أو زرع انتقف من أجره كل يوم الخيار انتقف من أجره كل يوم الخيار يعني الأصل في الكلاب تحريم اتخاذه يستثنى من هذا كلاب إنما اتخذت بأجل هذه المصالح إما كلبة ماشية أو كلب زرع أو كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ضلع. يعني هل الاستثناء في هذا الحديث يفيد الحظر بمعنى أنها لا تتعدى إما إي إي إي إما أن يكون ناسي أو زرع أو فيل، ما عدا ذلك يعني كحراسة البيوت أو حراسة المصانع أو حراسة الأملاك الأخرى هل يدخل في هذا أمر؟ هذه مسألة والصحيح من أقوال أهل العلم أنها أنها كل حق بها أنها كل حق بها من باب أن الشرع جاء لرأي المفاسد والصقيق المصالح بل من المصالح في هذا ما هو أول من الناجية والطيب ما هو أول من الناجية والطيب ف. فالاستعانة بهذا الحيوان الذي يحرم التخاذه في أطله جاهز من باب أولى وهذا الذي قاب به جمع من أهل العلم وضبط فيه القول الشيخ العثيمين عليه رحمه الله تبارك وتعالى وذكر أن من الأنواع أنواع يكون استعمال الكلاف فيها أولى من استعمالها في الماشية وفي الصيد أو الزرع المنصوف عليها في هذا الحجم والآن الكلاب يستعملونها حتى في يستعين بها ليس الصيادون في بل حتى رجال الشرطة والجيش بل يستعملونها حتى في إنقاذ المرجومين في ما يسمى الكوارث وما إلى ذلك يستعينون بالكلاب هذه هذه الكلاب المدربة والكلاب المعلنة فإتخاذها في كل هذا لا شك أنه من بادي الأول الكلف يتخذ لأجل صيب وإذا اتخذ في إنقاذ أرواح إذا اتخذ في إنقاذ أرواح نفع وظهر نفعه في ذلك يقال أنه في هذا لا يجوز أنه ما ورد ذكر إتخاذ كلف لأجل الإنصار في التوارث وما إلى ذلك لا يقال هذا. بل هذا من باب أولى بل هذا من باب أولى أو أن يكون الإنسان بيته في مكان نائم مثلا وربما يتعرض لإعداد المعتدين وما أكثر مخصصا في هذه الأزمنة فاتخال الكلب لأجل هذا فيه درء المفتد وفي فقال جاز لهذا الحدث جازل لهذا الحديث يعني هو عموما كلب خيارات وإن كانت تقيس في الحديث خيارات الماجية أو خيارات الظرح خيارات الماجية أو خيارات الظرح أيهما أولا الماجية أنعامنا أو أبناءنا ودورنا لذا كان خيارات ال الأبناء والدور أولى من خيارات الماجية هذا إذن عن الكلف واتخاذ الكلف من ثوائد هذا الحديث أولا تحريم اتخاذ الكلام إلا مستثنيا استثنيا إلا ما ووجه التحريم واضح من الحديث أولا لأن فيه هذا الإنقاذ من الأجر هذا الإنقاذ من الأجر وهذه لا شك أنها عقوبة لا شك أنها عقوبة والعقوبة إنما تحصل بأمرين فيما حصول مكروه أو تفويق محبوب شرعاً فالإنسان إذا فوز على نفسه أمر محبوب شرعاً أو, أو جلب لنفسه أو حصل على مكروه شرعاً هذا هذا دليل على تحريم هذا الجعل فوجه التحريم الوارد في هذا الحديث إنقاص إنقاص الأجر بهذه الصفة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام والقول في التحريم هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله جل وعلا وذهب أبو حنيفة في رواية ما رواه عنه الروياني عليه رحمة الله أنه قال بجواز اتخاذه بجواز اتخاذه وبالتالي بجواز بيعه وشراءه وهذا قول ضعيف مرضوح وهذا قول ضعيف مرضوح طيب تحريب اتخاذ الكلام إلا ما استثنئنا الآن الناس يتخذون الكلاب لغير هذه المصالح لغير هذه المصالح ما منفعت هذا الاتخاذ ينتفعون بماذا لا ينتفعون بشيء هذا دليل على سفه العقول وضعف في الدين سفه في العقول والاقتداء بمن هذا حالهم مثلا المسلمون اليوم يقتدون بالكفار في هذا، صح ولا؟ الكفار يتحدون إلآه، يصحبونها معهم في سياراته، وتجلس معهم في في بيوتهم داخل البيوت، تأكل معهم في في المطابخه، وتجلس معهم في المدارس، ويعني. يُخبَنَ لها من ال من أنواع المأكولات أرقى الأنواع وبأغلى الأثمان ولها صابون خاص بها ولها أدوات خاصة بها ومن أمور عجيبة يعني أمور عجيبة تدل على وهذا كله لأجل لأجل حيوان نجس لعابه نجس لعابه وربما ولغ في أوانيه ولحس سياده وربما لحس أجزاءه صلى الله عليه وسلم فاصبح أصبح النجاة مصاحبه النجاة مصاحبه هذا إن فعله الكابر الكابر لا يرضي الله اليوم الآسف أصله أنه رئي لا يتبهر ولا يسعى التنزه عن النجاسات هو في ذاته نجس لا يتنزه عن النجاسات أما المؤمن الأصل أنه يتنزه عن هذه النجاسات و اتخاذ حيوان بهذه الصفة ولا نفعه ولا مصلحة من وراء اجتماعه سليل على سفه العقول وبعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أضل إلى ما في اتخاذها أضل إلى ما في اتخاذها من إبعاد الملائفة عن البيوت لأن الملائفة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل بيتاً فيه صورة أو كذب لا تدخل بيتاً فيه صورة أو كتب وقد ثبت في السنة أن جبريل عليه السلام انتنع من أن يدخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل جره كان تحت سريره لم يتنبه داره والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة لأمرت لا بحثها هذا الحيوان ينفع في أمور ينفع في أمور ينبغي على الإنسان والمسلم بالدرجة الأولى أن يستفيد منه فيما جعل الله عز وجل فيه نفسه فقط أن ما عدا وردت الأدلة بتحريم استخابه واقتنائه وإبعاده عن البيوت الواجب أن يلتزم الإنسان بهذا يلتزم ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره في هذا الاختناع بعض الناس من صلى الله عز وجلهم هداية يخرج يتمشي في الطاريخ وطالق كلبه معه كلبه معه يتبول على حيث شاء يلحس ما شاء هذا ليس من الأدث للشيء هذا ليس من الأدى في شيء أدب. والله يقول مرة من المرض محل من المحلات خذ محلهم جروت غيرا اللي عندهم شعورهم مرأة غيرا جروت غيرا هذا في محل من محل مواد غذائية سبحان الله العظيم صاحب المحل إذا صاحبة الكلب تأكل ما يلحث كلبها تقول لا ما نأكله ما يلحث الثلال ما أعرف ما شئت أقوله ممكن ممكن طيب من نتواتي هذا الحديث كذلك نذكر ما ذهب إليه بعض أهل العلم فيه دليل على أن اتخاذ الكلم لما فيه مطلحة مماثلة أو أشد من باب أول كان الاستعانة به في مثلا في القبض على المجرمين واللوطوص هنا هو الآن عند رجال الشطار العالم كله بل الآن يستعملون تلافي ال مكافحة المخدرات تدرب الكلاب على شم أنواع المخدرات كلها يمر الكلب وهو يقوم بالمهمة يستعملونها في كذلك مكافحة المتفجرات يشموا الامور فالله عز وجل أعطى لهذه الحيوان غريزة يعني فريدة من نوعها في شمه ويشم الكلب امياء امطار كثيرة يستعملونه في هذا كله، يستعملونه في إنقاذ الشوارع وما إلى ذلك. يعني هذه المقصود بهذا، هل هذه المنازع تلحق بحكم الاستثناء الوارث في هذا الحديث؟ بل قال أهل العلم هي أولى، بل قال أهل العلم هي أولى. يعني هذا الذي ذهب إليه شفاعه من عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من ثوائد هذا الحديث بيان الوعيد في اقتناء الكلاب بغير ما تلكم المصالح أنه ينقص من الأجر قراطاً من الفوائد كذلك يلحق بهذا من باب أن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه يحرم بيع الكلام فضل أفعادك يحرم بيع الكلام وقد ورد النهي عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب ومهر الباغل وقلوان الكاهل وجاء في حديث إلا كلب صيف نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيف فالأطل النهي عن ثمن الكلب محرم كلب صيف مستهنى لأن هذه الكلات ينفق عليها لأجل تدريبها ولأجل رعايتها وما إلى ذلك فشراؤها لا حرج في ذلك إذا كان بأجل هذه المصلحة وهذا مرض معنا هذا النوع من البيع في كتاب البيون وهذا ما ذهب إليه كذلك شفعي وأحبا يعني تحريم ثمن الكلم أبو حنيفة قلنا قال بالجواز جواز بخاص وبالتالي جواز البيع والشراء وهذا قول ضعيف مرجو ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله جل وعلا وعن عبي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فَضُّوا إِسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ كَمْتَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرَكْتَهُ حِينَ فَذْبَحْهُ، وَإِنْ أَذْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَأَكُلُهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَكَ لِبَكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَ.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 تفاصيل متعلقة بصيد الكل. تفاصيل متعلقة بصيد الكل. أولها أن الصيد بالحيوان يجب أن يذكر الصياد اسم الله عند إرساله. إذا أرسلك كلبك فذكر اسم الله. فذكر اسم الله شرف. حتى يحلم هذا الصيف يعني مثل ما يذب علينا أن نذكر اسم الله عند الذبح، فكذلك نذكر اسم الله عند إرسال الكلب لماذا عند إرسال الكلب الكلب أو الطائر لماذا؟ لأن هذا الصيف قد يقتل أو قد يقتله هذا الكلب عند الإنتاجة. عند الإمتاكدة فإن كان قد قتله فذكرك لسم الله جل وعلا عند إرساله هو من ذكرك لسم الله علّم يعني أكلت مما ذكر اسم الله علّم أما إذا لم يذكر اسم الله عند الإرسال فلا يحل هذا الصيد إذا لم تدركه حية إذا أدرته حية ثم ذبحته أو ذكيته الذكاثة الشرعية بذكر اسم الله عليه حل بعد ذلك قال إن أنسك عليك فإن أنسك عليك يعني الكلف إما أن يمسك عليك أو أن يمسك لنفسه إذا أنسك لنفسه لا يحل صيده كيف يمسك لنفسه يمسك الصيد ويبدأ في نهجه يبدأ يقل فيه هذا ما ما أمسكه عليه لأنه إذا أمسكه عليه لا يقربه بالأكل أبداً حتى تعطيه منه أو تأذل له هذا الفرق بين الكلب المعلم وبين غيره بين الكلب الذي يحل طيبه وبين غيره وهذا لنعلم أن هذه الأحكام الشرعية جاءت للتأكيد على قضية أن المسلم لا يحد له أن يدخل جوته شيئا من حرام أبدا شيئا من حرام سواء كان ميتا أو سواء كان لم يذكر اسم الله عليه أو أو ما إلى ذلك. فإذا أمسك عليه فأدركته والكلب المعلم إذا أمسك بالصيف يمسكه من مواضع خاصة. يمسكه من مواضع خاصة بحيث لا لا لا لا لا يتأذى صاحب هذا الصيف إذا أدركه وذبحه بعد ذلك. قال إن إذا أنت على إذا أدركه حيا فذبحه. فذبحه أمر وهذا يحذّي الوجود يعني إذا أدركه حيا لا يحل أكله إلا بعد ذبحه. فإذا مثلا أدركه حيا ثم تركه تركه وماشى بعد ذلك لا يحل، أصبح جيفة ميتة لا يحل. أما إذا ذبحه حلا وإن أدركته قد قتل يعني أدركت الكلف قد قتل الصيف يعني أنفكه هو الأصل في الكلب أنه ينفل ولكن أحيانا مسكته تكون شوية قوية، فيقضي عليه. فإن أمسكه قاتله، ولم يأكل منه، لم يأكل منه شيء. هذا دليل على أنه أمسك عليه ولم يمسك لنفسه. فكله، فكله. وقلت كفّص من الله عليه عند إنسان كلب، هذه فائدة عند إنسان كلب. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره. ووجدت التديح قد أو وجدت الفيض قد قتل خدمان ووجد معه كباً آخر لا تعرفه قد يكون معلماً قد يكون معلماً ولكن اضرب من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركه وعدم حلميته عدم جواز أكله مجرد ما وجدت معه كلفاً آخر وما قال اشأل عنه أو, أو ما إلى ذلك لا تأكله لأنه قد يكون الكلب الثاني هو الذي قتله والكلب الثاني غير معلم والكلب الثاني قد يكون غير معلم والغير معلم قد يحصل بطريقة غير الطريقة التي يحصل بها الكف المعلم، وبالتالي تحصل نفقة من هذه من هذا الطريق. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقد قال ووقد قلت لا تأكد، فإنك لا تدري أيه ما حذر يعني من الكلبين. وإن رميت سهمك وإن رميت سهمك والسهم هو وسيلة من وسائل الصيد ال من ادات الصيد السهم الذي يرمى لماذا ب... بالقوس السهم يرمى بالقوس والروم يرمى باليد الروم يرمى باليد والسهم يرمى بالقوس والان في مكان السهم بندقيه الصيد ماذا بندقيه الصيد الان ما الناس ما تصاد بالسهم ما يسيجوس، بس أنا ما أدرى ها؟ بندقية، يشافين على بندقية، الصيده، إيه، فالآن آلة الصيد غير آلة في صيد كله، فإذا ولكن خط واحد، البندقية إذا أرما هذا الصياد بندقية له على صيد الواجب عليه أن يذكر اسم الله بسم الله ويضرب يجب يمجب إذا أصاب فريكته فقد ذكر اسم الله عليه وإذا لم يصبها فقد ذكر اسم الله فقد ذكر اسم الله يعني ره محجوع في ذلك طيب هذا يصدق <تصفيق> ن ن نتوقف عند هذا عند البندوقيا.